بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين احنا قلنا انه ما بحاجة الى روايات الامة المسروقة كما ان رواية على اليد ايضا لا سند لها نبوية لا سند لها وما بحاجة على الروايات البيع البيع الباطل لا شك ان قابض ضامن لما قبره والسبب في ذلك هو ان المالك لم يهدر احترام مال نفسه عليكم السلام من عبر بقاعدة الاقدام نقول هذا المالك اقدم اقدم على ضمان ماله حتى يبحث ما هو الدليل على ان هذا الاقدام مؤثر الاقدام انما اختمى على المسمى والمسمى لم يسلم له من قال انه يضمن له المثل لا داعي لطرح البحث بهذا الشكل والمناقشات اللي وردت في الكتب انما نقول ان المالك ما دام أعطى ماله في مقابل مسمى إذن لم يهدر احترام مال نفسه يعني ما نظيم المسمى لم يسلم له نعم لم يسلم لكنه هو ما مهدر مال نفسه هل هالمقدر كاف وإذا كان هو ما مهدر أنا القابض طبيعي سالم طبيعي أكون ظامد ذلك لقاعده على اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولا أقصد بذلك الاستدلال بالنبوي وإنما أقصد بذلك الاستدلال بالقاعدة العقلائية العقلاء كلهم بانون على أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي هذه قاعده عقلايه لا شك فيها ولم يرد اي ردع عنها على الاقل لم يرد الردع لم يرد لو لم يرد امضاء ردع يقين الموارد فقاعده على اليد بما هي قاعده عقلايه وليس بما هي روايه تنفذ ما دام أن المالك لم يهدر احترامه مال نفسه يعني ما ما نظيم الجنة هو يقينا ما نظيم الجنة هذا دليلنا الواضح على مسألة الضمان الضمان المأخوذ بالبيع الفاسد عندئذ هناك بحثون وان كان هذا البحث مقدار قيمته ما ماذا يفتصر بحثون أنه هل نستطيع ان نجعل ان نجعل روايات تحل محل قاعدة اليد العقلائية بحيث تصبح هذه القاعدة هم عقلائية وهم رواية يصير هذا الميسر يعني نقول أن هذه القاعدة ليس فقط لم يردع عنها بل أمضيت هذا أثر عملي ما الذي يشكفه لأنه على كل حال عدم الرد كاف لكنه نبحث لأن الأغايون بحث أن هذه القاعدة هل أمضيت روائيا فتصبح قاعدة وقلائية روائيه مو فقط وقلائية وقلائية روائيه أو لا أشار الشيخ الأعظم أحمد الله إلى روايات ورغم أن بعضها واضحة في عدم دلالتها بس هو كعادته رحمة الله عليه يشير إلى كل شاردة وواردة طبعا هذا يدل على سعة باعي وسعة الطلاع في الفقه فسيشير يشير الى ما لا يتم فليكن على على ليس عيبا ونقصا فيه العلماء دائما يغربلون ادلة السابقين يوضحون ان هذا ما بدلاله هذا ما بدلاله بس على كل حال نفس هل استحضار كبير اللي عنده الشيخ رحمه الله بحيث دا يكتب مسألة انه هذا المالك مضمون له رغم فساد البيع دا يكتب هذا واذا يخطر على باله الروايات المتفرقة الموجودة من أول الفقه إلى آخرها والتي هي لها علاقة ونحن فيه ويجمع هذا إنصافا أضما وإن ولا يضر بهذا الأضما أنهم قسم منها الروايات لم تكن دالة فذاك الروايات والآخرون أيضا تبعوه مع شيء من زيادة ونقيصة في إشارة إلى الروايات مع رفضها أو قبولها والسيد الخويهم دخل نفت المدخل وذكر الروايات مع رفضها أو قبولها طبعا ما نشير إلى ما يلي معانا تبديل مثلاً بعض الروايات اللي استخرجت في التنقيح من المستدرك بينما هو موجود في الوسائل أنا خرجت من الوسائل ما خرجت من المستدرك مثلاً بعض الروايات اللي مستخرج بسند غير صحيح وأنا لقيت سند صحيح خرجت بالسنة الصفر مع هل مع هيك فوارق بهالشكل كتبت ال... كتبت عمدة الروايات ما اقول كلها عمدتها ولنلتفت ان هذه الروايات مو هي مباشرة دليل على الضمان، إنما هناك قاسم مشترك، لو لم يتم، تبطل يبطل الاستدلال بكل هالروايات، وهذا كلنا نغفل عنه، وهذا مهم، القاسم المشترك الذي لو لم يتم، تبطل كل هذه الأبحاث، هذه مسألة. ما قلنا من انه لم يهدر المالك احترام ماله هذه هذه هذه النكته مشتركه في كل الرسالات لو كان المالك احذر احترام ماله الف روايه تجي ما تجي الروايات تخلق احتراما لما للناس لما الملاك اكثر من هذا ما بحيث هو أهدر, اهدر كما في الهبه المجانيه ان تجيب على اليد ما اخذت حتى تؤدي وجيب متر روايه لكن هذا المالك حينما هو اعطاني مجانا تبين بعد ذلك ان هبته كانت باطله لكن حينما هو اعطاني مجانا اهدر اهدر احترام مالي الهبات كانت باطله فلتكوا. افرضوا اهدا باللغه الفارسيه وقد اشترطنا العربيه مثلا في العقد افرضوا هكذا. لكنه على كل حال هو اهدر احترام مالي بعد إذا أكُميت روايات تدل على احترام مال الناس، لا غمَّت له، ما دموه أهدر، فهذه النقطة هي القاسم المشترك بين الـ بين كل هالأدلة أدلة، وأحب أن يعني حتى نترك التفاصيل الموجودة في الكتب. وأحب أن أعبرها هكذا تعبير ما أريد أحب أن أعبر أصلا بعنوان الإقدام أنه أقدم على ضمالة على نفسه لا تكرر تعبيره بعدين نبحث الإقدام مؤثر ما ماصير لا تكرر الروايات مايلي اولا هي روايات على اليد نبويه انا رايت بعض العلماء ما احب اذكر اسمه رحمه الله عليه رضوان الله على كل حال عالم عظيم يصير على روايه على اليد ما اخذتها تؤدي تقول نبويه نبويه هذه مشهوره بعد مخضوعا بها الشكل بهذا اللغير على اليد ما أخذت صح نبويه لكنها مشهورة عن رسول الله لا صلى الله عليه لا نشك في صدورها عن رسول الله على كل حال أولها الرواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي هل نستطيع أن نحلها محل الارتكاز العقلائي طبعا لا وهذه الروايه اللي هو يكون مشهورة ما رويت إلا عن طريق زوال الآلي أظن أو في كتاب آخرهم من هالقبيل وصاحب المستدرك جاء فيه في المستدرك ماله أكثر من هذا ما مشهورة اشتهرت على الآلسن يعني فتعبارة وهي بعتورق على اي آخر عقلائية طبيعا تشتغل على الألسون على ألسون عقلات عبارة لطيفة وعقلائية وصحيفة اشتهت على الألسون أكثر من هذا ما يكون كرواية ليست مشهورة كرواية رواية شاد نادرة لا سندل على كل حال فأول رواية هذه على اليد ما أخذت حتى تؤدي وإحنا قد قلنا ان هذا لا تنفع واهنا نعم اظن اكو بحث أظن في المكاسب ما الماديه او في كتاب السيد الخوي ما ادري ان على اليد ان تام سندان ليس لا اظن ان الشيخ يقول هذا يختص بالاعيان لانه يقول على اليد ما اخذت اخذت هذا مختص بالاعيان حتى تؤدي او لا ما مختص بالاعيان تشمل المنافع المنافع حن تؤخذ يصدق عليها الاخ او لا ب... بالنسبه للاعمال يشلون تشمل الاعمال او لا فتش بحث انا شفته موجود في الكتب م... لا ندخل هذا البحث ما دام هذه الروايه لا فائده فيها والقاعدة العقلائيه عامه تشمل الاعمال ال... يعني لو لو أمرني شخص بعمل فعملت له هو ضامن إلي هو ضامن إلي على العقلية تجي يغينا وضامن إلي بلا اشكال نعم أنا قمت أنا أعمال خوف طبعا ما ضامن إلي من جميع أعمال لكن لو أمرني لو أمرني هو عمل فعملته وعملا بأمري وعمل لي كذلك المنافع مضمونة وكذلك الأعيان مضمونة بس يقول يصدق كلمة أخدت أو ما يصدق مو أنا. القاعدة العقضائية واسعة لكن الرواية لا خب هذه الرواية الرواية الثانية لا يحل لأحدا أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه هذا أظن أن أظن إذا أنا ما مشتبه أنه ورد في التنظيح نقله بسند غير صحيح أنا هذا بدلت السند بسند صحيح الرواية ما يلي السند الصحيح ما لما يجب الوسائل مجلد تسعة بحسب طبعة آل البيت باب ثلاثة من الأنفال الحديث السابق صفحة خمسمية واحد وأربعين محمد بن علي بن الحسين الصدوق رحمه الله في اكمال الدين عن محمد بن احمد السناني وعلي بن احمد بن محمد التقاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤتب وعلي بن عبد الله الوراق جميعا يعني اربع من مشايخ الصدوق أربع من مشايخ الصدوق بسا قول مشايخ الصدوق احنا ما ما امنا بأن و... ب... كما مثلا قالت الخوي في رجاله انه كونه من المشايخ او من أو من مشايخ الصدوق ميدل على وساقته خب امنا بذلك الكلام لكن اربع من مشايخ الصدوق في في عرض واحد ينقلون اخو انا شخصا احتمال كذب يا النقل ما يجين على كل حال الصدوق مو ذاك ما اقول ان من كان شيخا للصدوق فهذا دليل على وطاقته ما اقول لا لكن الصدوق مو ذاك الذي يجي يأخذ من الكذب الفسط الفجر خموش فاربع من مشايخه قول لم تثبت عدالتهم بل تثبت الوثائق بدات المعنى، لكن من أبعد من المشايخ يتفقون على نقل يقينهم مصادق فإذا تجاوزنا هالمرحلة باقي باقي السن أعضاء السنار عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدى فهذا هذا قال كان فيما ورد علي من الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري اخواته سيخ هذا نائب الحجة احد النواب الاضعات في جواب مسائلي الى صاحب الدار اما ما سألته كذا اما ما سألته كذا الى ان يصل بالاخير وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأج وتقربا إليكم؟ الجواب الامام صاحب الزمان يجول يقول فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا أشهد هنا لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه هذا موجود عندنا لذلك نأخذ بالرواية التي لا ساند لها هذه الروايه تاما ساندا إلا أن العيب في الدلالة العيب في الدلالة لأنه هذه الرواية لو وممنى إليها الارتكاز الذي الارتكاز العقلائي الذي يقول من تصرف بغير بشيح حله ظننا الامام قال لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره أنا البايق بالبلع الفاسد هذا القابض تصرف في مالي بغير إذني لأن إذني كان إذن, إذن, إذن, إذن معاملي وبينما المعاملة باطلة لم يكن إذن مثل لم يكن اذا مجانيا اذا معامليا فال... والان يقول لا, ي... لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غير باذن غير اذنه والارتكاز يقول من تصرف في مال بشكل حرام غامنون لو وممن هذا الارتكاز الى الروايه خرجنا امر اخرى الى ارتكازيت قاعده على ذاته رجعنا صار الدليل ذاك الارتكاس مو الرواية وأما لو لم نضم هذا المعنى إليه وبقينا هالعبارة لا يحل الأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه هالعبارة مدل أكثر مدل على أكثر من الحرمة التكلفية بينما نحن كالأمن في الضمار مدل على اكثر من الحرمه التكليفيه الرواية الثالثة هذه ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فطالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه هذا الوسائل مجلد اصنعش بحسب طبعة آل البيت، باب 158 وخمسين من أحكام العشرة، حديث ثلاثة، صفحة 297 وسبعة وتسعين. كحرمة دمه وأنهم يعني محمد بن العقوب عن عدس من أصحابنا عن أحمد يقصد احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فترة بن ايوب Ik je dat aan وما رواه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فطالة بن أيوب عن عبد الله بن عن ابي كير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه هالرواية وارد بسنة آخر أنا في دفتري انتخبت هالسنة انتخبت هالرواية لأنها أفضل لأنها أفضل من الأخرى من ناحية السند إلى عبد الله بن بكب كبيط وما ما لا شك في بطاقتهم وأبو بصير إذا أنا ما مشتبه أبو بصير الذي يروي عن أبي جعفر هو ليث المرادي إذا ألمه مشتر وليث المراضي لا شك في جلالته وعلى تقدير أن على تقدير عدم تعينه وتردده بين ثلاثة كانون يسمون بأبي بصير هم فيما أذكر المحققون أثبتوا أنهم كلهم ثقات أو ينصرفوا الى ثقة منهم فالظاهر أنه سند يتم بينما رواية أخرى توجد نفس عبارة حرمت مالك كحرمت دمه بيه لكن ذيك غير تامن هم إذا تردوها وأعن كنت أنا ما كتبت في دفتري إذا تردوها هم أنضيكم يا أيضا في نفس المجلد مجلد صص معيش نفس الأبواب ابواب أبواب أحكام العشرة أحكام العشرة ماذا حد بدون أحكام العشرة وارد الشيخ الحر القر في بفي أبواب الحج في كتاب الحج باب مية واثنين وخمسين بينما ذاك كان باب باب مئو سبع و ما باب مئو وثمان وخمسان اي تاكه كان باب مئو وثمان وخمسان هذا باب مئو وثمان وخمسان الرواية التاسعة محمد بن الحسن في المجالس على بإسناده الآتي عن أبي ذر هذا السن هذا السند فيما أذكر ليس عام بإسناده الآتي عن أبي ذر هذا الإسناد الآتي يشير إلى ما في خاتمة الوسائل الفائدة الثانية من الخاتمة برقم تسعة وأربع برقم تسعة واربعين ذاكر السند إذا تراجعون خاتمة الوسائل هذا السند يقول بالإسرائيل الآتي يفير إلى هناك ذاكر السند قائل يستقرد وسائل أنه إحنا سند الشيخ هذا إلى أبي دار وإن كنا حدفناه في الوسائل في عدة مواضع ماخدين مقاطع من هالرواية المفصلة وخاتفين السند اختصاراً ويقول الشيخ خور هالشكر الو كل حال هادع فيما اذكر سنده ليس نقي في وصية لرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يا أبادر إياك والغيبة والغيب فإن الغيبة أشد من الزنا يذكر عدة أحكام إلى أن يقول إلى أن يقول يا أبادر السباب المطلم فسوق وقتال كفر وأكل لحمه من معاص الله وحرمة مالي كحرمة دمي هل شاهدون وحرمة مالي كحرمة دمي على كل انه... هذا حرمة ما من منها هم تفسرون بمعنى الحرمة التكلفية حرمة المالي كحرمة دمي او لا بعد انفسرتون الحرمة التكلفية وهي هم صارت كالرواية الصابر مد على المقصود اما ان فهمتم منه ما افهمه انا إن انه المقصود الضمان هم. مو فقط الحرم طبعا الحرمة التكلفية هم مقصودة مو انهم مقصودة لكن الضمان هو جايلكول كحرمة دمه المال محترم محترم من من احترامه ان يكون مضمونا خاصة انه يقول كحرمة دمه خدامه يغنى المظلوم دم المؤمن خم مظلوم اما بالتصاص او بالدية فهذا يقول حرمته كحرمه دمه فلا لا اظن انه هناك لا اظن انه يمد التشكيك في انه هذا يدل على هذا خب تكمل البحث نؤجل الى بعد غد قدم تعطيل بمناسبة رحمة السيد محسن سلام الله عليها بعد غد نكمل البحث بالليالي من عطل هم الليالي يا بكر بالليل ندرس ان شاء الله فقط فقط نعطي الغداء احتراما لرهبة السيد محسن.